111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. القارعة 113. ما القارعة 114. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوث 112. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة مَن 113. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما نور حامية